لجوم الحق قد هبوا أسود في ميادنا على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا لجوم الحق قد هبوا أسود في ميادنا على الأمجاد منزلنا حب المجد يحيينا أسود بالوضع نحن جبال في رواسينا فإن العز مربانا على الأمجاد ربينا فأسوتنا رجال من شموس الحق تكوين مهاجرة وأغصارون على الأخيار سمينا لقد ذادوا ونحن لهم نؤد الروح تثمينا فاثرنا ثم حطمنا كما إعصار كثرينا لقد ذادوا ونحن هم نؤدي الروح تثمين ثم حطمنا كما إعصار كثرينا فأخرصنا لسان الذل لا نرحى معادينا فيا أصحاب سيدنا حميتم دين بارينا فأخرصنا لسان الذل لا نرحى يا أصحاب سيدنا حميتم دين بارينا فإن قد حميناكم لما تملك أيدينا فإن الحق مسعانا ونهج الصحي يمجينا مهاجرة وأنصار على الأولام سمينا شوخ الماجد منزلنا yana uhub al ma astihyina uhub